أربعة استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه اختيار الأندية صباح الخير يا طلاب صباح النور سنختار الأندية اليوم من يحب الكتب أنا أحب الكتب يا أستاذي إذن أكتب اسمك لنادي المكتبة وأنا أحب الرياضة لذلك أمارس الرياضة إذن أنت تختار نادي الرياضة أنا أتجول في الطبيعة دائماً لذلك أختار نادي الطبيعة أحسنت يا زينب سنستمر في اختيار الأندية غداً إن شاء الله